بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير 119. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 110. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 111. وهمت كل أمة وجادلو بالباطل ليُدحضوه به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.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 رَبَّنَا وربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 119. وقهم السيئات ومن تق يومئذ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّقْتِكُمْ أَمْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ 117. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 118. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 114. فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا 116. وما يتذكر إلا من ينيب 117. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 112. لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم 115. إن الله سريع الحساب 116. يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ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 111. إنه قوي شديد العقاب 112. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 113. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم وما كيد الكافرين إلا في غلال وقال فرعون ذروني أقتل الموسى ربه 111. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 112. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصْلِحُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 119. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 112. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 113. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 117. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 118. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد 119. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما فِي في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا 119. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 110. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَقَوْمٌ مَا لِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي النَّارِ 119. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 110. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 112. فوقاه الله سيئات ما مكروا 113. وحاق بآل سوء العذاب 114. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ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 119. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 110. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى 112. قالوا فادعوا وما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 119. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 110. هدى وذكرى لأولي الألباب 111. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هو ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.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 112. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكفرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 119. فأنا تؤفكون 110. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم 112. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 113. ذلكم الله ربكم رَبُّ الله رب العالمين 114. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 هو الذي خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفل، ثم يخرجكم طفل، ثم لتبلغ أشدكم، ثم لتكون شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولترجوا اجلا مسلما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا 119. فسوف يعلمون 110. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 111. في الحميم ثم في النار يسجرون 112. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله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 أرخلوا أب جهنم والدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 118. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 119. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء 119. فأمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون 110. الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 111. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون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 119. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 112. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 113. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم